124. إلى ربك يومئذ المستقر 125. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 126. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة 127. لا تحذك به لسانك لتعجل به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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ انْفِطَاقٌ وَانْتَفَطَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ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 أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِّنْ مَنِنْ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَنُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْرِ